من الشيطان الرجيم كذلك أو Allah وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله كم شيء لا يذا شيء كرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه كفر على المشركين ما تدعون أن نقيم الدين ولا تتفركوا فيه كبر على المشركين ما تدر لولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بين فلذلك فدو أستقيم كما ولا تستنفع او هو وكل ما تدب الله من كتاب لا نع ما لونا ونقم أعمالكم لا حد جذبينا. لا حجة بيننا وبينكم الله يجبع بيننا وإليه المصير صدق الله